I uh -huh. ما يحج به باب ثمانية من أبواب وجوب الحج الحديث الأول معتبرات عند ابن مسلم قلت لأبي جعفرعطار عليه السلام قوله تعالى وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يكون له ما يحج به ومثلها معتبرة الحلبي حديث ثلاثات من نفس الباب عن أبي عبد الله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 أن يكون له ما يحج به والكلام في هذه الطائشة في مطلدين الأول أن كلمة له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 ما يحيي بالحي ولا بالميت مالي ولا جه ادعى بعضهم الصدق وأكده بروايتين في باب ستة وثلاثين من أبواب وجوب الحج معتبرت سعيد ابن سعيد ابن يسار، سعيد ابن يسار حديث واحد.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 لا ما يرد يحج منه حجه الاتلاف قلت وينفق من قال نعم ان مال الولد لوالده ان رجلا اختصنا هو ووالده الى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي ان المال والولد للوالد وهي الرواية المشهورة انت ومالك لأبي عدم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 وذلك باعتبار أننا إذا راجعنا باب ثمانية وسبعين من أبواب ما يكتسب به وجدنا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 والتعليل ظاهر في بيان الحكم الشرعي الا ان يقال بان هذه الروايات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 المطلب الثاني في هذه الطائفه ان يقال بان بعض النصوص قد دلت على ان الاستطاعات يعتبر فيها الوجود لولا الاتلاف هذه من هذه النصوص معتبرة الحلبي حديث ثلاثه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 من شرائع الاسلام ونبويه <تصفيق> قد يعني يعذرو او يحتار بنفس الروايه في يعني نسختين ويقال بان ظاهر الروايه ما دفع ذلك أن من ملك الاستطاعات ثم أتلفها فإن الحج يستقر في ذمته وحين إذن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 لا يرفع كونه مستطيعان والمطلب الثاني ان قوله فقد ترك شريعه من شرع العصام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 أكنت الفقرات محتملة لكل الأمرين فلا ظهور فيها في أن المناط هو الاستطاعه لولا الإثلاف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 في معتبره الحلبي اذا قدر الرجل على ما يحج به فإن التعبير الاول ظاهر في الفعليات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 الرابعه بعد العقلان الحمد لله الشروع الشروع عشر رجل عليها قبل النار ولا بد ان نحصل قبلها لا دروس بعض الدروس نستمع تعطوه كثير من الناس يمكن بعد السنانة صاف متقوم شعفة اخر وسائل هذا يبدا يقبل بعد شهر رمضان يبدا بعد شهر رمضان يعني البعض فكر بالنهار بعد اصلا على نحو الاقتراح Yeah, how you يا رمون يعني شلوه هو جريعة هذا هو يعني زيادة عليها جريعة زيادة عن زيادة أطيرون يا فتاك <فتغلقوا> <تصفيق> كان من أولا 28 دو. فيها تعطيلات كثيرة بس كلها مختصرة يعني زيارة اول رجل زيارة نصف رجل فاتي زهراء يعني هي تعطيلات مختصرة هذا الشيء بين ثمانين الى مئة وعشرين انت مستخدم يعني عطوشها الرومان ايش بالسنة يا عاملة مئة وعشرين سنة ثلاثة مئة يوم ستين يعني نقعد اليومان انا درس يوم ها؟ للمعزم. ها المعادلين السيدة الصدر لا يتلقى معنا كسر يقول نحن عادة عليهم يومين دقائق اجد ويقوم والغرب يومين يشتري لا حتى في الغرب يقولون في بعض النظريات انه لا يصح كله حملة النهاري يكون متواصلة تايته هو اللي بتحتاج الى مراقبه اداره فوقيه تحسينه تكون هذه اداره مراقبه لغياب الحضور والامتحانات والمدرسين والمراحل اما اذا آه. حتى لو كانت مقولها يعني مقولها مقولها مقولها عليهم مقولها مقولها مقولها مقولها مقولها يعني مقولها مقولها مقولها مقولها كان مقولها مقولها مقولها مقولها مقولها مقولها مقولها مقولها مقولها مقولها مقولها مقولها هذا؟ من الايات المباركة في النور السلام يصدر وصول كل وهذا الفدود مئة اثنين عشرين عدو فقرية مرحمد أولا سيدنا نسأل الله التوفيق لنا ولكم Gaat het wel lekker om